حُدَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وَهُو ال الذي يُنَزِرُ الْ الغَيثَ مِن بعدمَا قَنَطُ وَيَنشُر رَرحْمتَهُ وَهُوول الحميد وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَْرضِ وَمَاابَثثََّ فِيهِ م مِن دََّ وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالأَرض وَمَاابَثثَّ فيِيهِ م من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 أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجاجعون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَتَنَهِونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ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 وَتَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ